لقد <تصفيق> كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة هذه اللقاءات التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية محتواها كله دعوة وكله إرشاد وكله دلالة على الخير بإذن الله تعالى وكل مصابيح السنة اتباع لما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف التي مرت به في حياته عليه الصلاة والسلام نستنير بهذه الدلالات وهذه الدعوة وهذا الهدى لكي نجعله قدوة لنا عليه الصلاة والسلام في حياتنا وعندما نحقق ذلك ونفعل ذلك فبالتأكيد نبلغ بإذن الله تعالى مدارج الكمال ونبلغ بإذن الله تعالى مبالغ حميدة في أفعالنا الحياتية تعالوا في هذه الحلقة أيها الأحبة لكي نقف معه عليه الصلاة والسلام في كيفية تشجيعه للمواهب وكيفية تقديره لقدرات من حوله في بيته وصحابته كذلك وكيف كان يكل الأمور إلى من يحسنها ثم يشجع بعد ذلك ويقدر ويدعم ويكافئ على ذلك هذا العلم الكبير علم القدرات وتشجيع المواهب الذي هو أصل في شريعتنا الإسلامية تعالوا لنناقشه ونضعه بين يدي ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم رحبوا معي ابتداءً بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ عمر واهلاً الله بكم. حياكم يا مرحبا النبي صلى الله عليه وسلم المشجع الأول والمقدر الأول والأفضل للالمواهب وما أكثرهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لنا أن ندخل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونستشف منها ونتعلم منها تقدير وتشجيع المواهب الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد كما تفضلتم كان التشجيع النبوي للقدرات والمواهب التي تتردد عليه كان ظاهرا وبينا وهذا ابتداء يكشف لنا أن في السنة ثراءا عظيما في الأبواب كلها وأنما يعني يطرحه بعض الناس في مثل هذا الموضوع أو غيره من مواضيع التي تحتاج إلى نوع من التأمل ويظن أن الغرب سبقنا إليها. أقول سبقنا إليها نعم قد يكون عندهم نوع من التشقيق نوع من الترتيب نوع من الإبداع في الاستفادة من التقنية وغير ذلك هذا موجود لكن أن يقول سبقنا بحيث كأننا أتينا بعده، فهذا في الواقع تقصير منا في قراءة السنة أو تقصير من من قائل هذا الكلام في قراءة السنة هذه القراءة الفاحصة المتأنية سأحاول في هذا اللقاء أن أضرب أو أشير إلى بعض الأمثلة التي تكشف لنا كيف كان عليه الصلاة والسلام يمارس هذا التشجيع من خلال مواقف متعددة مع صحابته رضوان الله تعالى عليهم وخاصة منهم من كان في مقتبل العمر مرة من المرات كان يمسك بيد أبي بن كعب أحد قراء الصحابة رضوان الله عليهم وكان شابا من الشباب فسأله فقال أي آية في كتاب الله أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال مرة أخرى وقال أي آية في كتاب الله تعالى أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية وهي آية الكرسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المندر يعني هنيئا لك هذا العلم الذي بلغت به أن تعلم أي آية في كتاب الله أعظم وواضح من هذا السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي هذه المعلومة من قبل لكن ابي بن كعب بتدبره للقران شعر ان هذه الايه قد ها حوت من المعاني ما تستحق معه ان تكون اعظم ايه في كتاب الله والا لو كانت هذه المعلومه يعني كما يقال مطروحه من قبل لم تكن هناك مزيه لايش لابي بن كعب احيانا نحن في الفصل في قاعات التدريس في الجامعه او حتى الاخوه في التعليم التعليم الثانوي او الابتدائي او المتوسط او اي مجال مجال التعليم حتى في المساجد قد نسمع من بعض طلابنا اجابات لكنهم للاسف لا يسمعون منا ايش تشجيعا وثناء وهنا اقول لا لا يعني ينبغي ان يكون التشجيع على اي اجابه سواء كانت عاديه او غير عاديه لا بل ينبغي ان نثني على الاجابات ذات النوعيه المتميزه التي فعلا تشعر بذكاء تشعر بعلم تشعر باستنباط تشعر باستنباط بقدره بقدره خاصه, بقدرة خاصة, خاصة حسن وتشعر بأن هناك موهبة تفتقت عنها عبارات هذا هذا المجيب في موقف آخر أيضا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وجد عنده مجموعة من الشباب القراء الذين عنوا بحفظ القرآن وضبطه وإتقانه على كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام فيلقي تلك الكلمة المشجعة لهم. ومن هؤلاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الذي هو عبد الله بن مسعود الهدلي أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه هذه الكلمة سمعه بمسعود وهو في شبابه ومبتدي في شبابه المتوسط فبقي أثرها في نفسه رضي الله تعالى عنه شجعه مرة عليه الصلاة والسلام بأن قال له اقرأ علي القرآن هذا لا شك انه تشجيع عملي كما لو قال الأستاذ الآن أريدك يا فلان أن تشرح لي الحديث وهو أستاذ حديث أو فسر لي الآية الفلانية وهو في درس تفسير أو بين لي خلاف العلماء في هذه المسألة وهي مسألة فقهيه لا شك أن هذا الضرب من ضروب التشجيع هنا يمارس عليه الصلاة والسلام التشجيع من جهتين يقول له من أراد يسمع الناس وهو الرسول حي عليه الصلاه والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على كراث ابن عبد ويقول أيضا في موضع ناخذ نعم ويقول له مرة اقرأ علي القرآن فيتعجب مسعود اقرا عليك القرآن وعليك أنزل فيقول نعم إني أحب أن أسمعه من غيري هذا يعني ألوان من التشجيع يعني لها أثرها الإيجابي في تنمية هذه الموهبة بلغ عبد الله بن مسعود في علم القرآن ما قال يوما من الدهر بعد أن مات أكثر أقرانه من الصحابة والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه أكباد الإبل لرحلت إليه قال علقمة الراوي للحديث فعرضت هذا الحديث على علماء الكوفة الموجودين من الصحابة فما أنكر ذلك منهم أحد كلهم يسلم أنه أن عبد الله بن مسعود هو أعلم الموجودين بكتاب الله عز وجل احيانا لو فتشنا في بعض المواهب الموجودة اليوم العلمية أو حتى أقول لك بكل وضوح حتى بعض المواهب في بعض المناشط الأخرى التي قد تصنف على أنها رياضة وغيرها لو تأملت في هذه المواهب لوجدت لو أن, أن ثمة من في الصغر فإذا كان يوجد أناس يرعون موهبة لاعب أو موهبة مغني مع يعني في في هذه الحقول التي قد يكون في بعضها إيش؟ ضرر على الانسان من الناحيه الشرعيه أتكلم خصوصا عن موضوع الغناء المحرم فكيف نهمل نحن طاقات نهيئها لتكون في مصاف اهل العلم في مصاف العلماء في مصاف الدعاه كم يوجد عندنا من المواهب كم يوجد عندنا من الطاقات ماتت بسبب الاهمال ماتت بسبب انها لم تسمع كلمه مشجعه واحيانا يعني قبل ان تموت هنا أحياه وأحيي أماكن أخرى نعم بمعنى استقطبت نعم من بلدان أخرى وما أكثر العقول العربية التي والمسلمة التي هاجرت أو أو استقطبت من بلدان أخرى وتمت رعايتها هناك وشجعت هناك. ابن مسعود حسنت صدقت وهذا كلام صحيح ابن مسعود رضي الله عنه هذا التشجيع والثناء الإيجابي الذي كان يسمعه أثر فيه هو حتى مارسه مع بعض أصحابه. أيوة. فمره قال لاحد تلاميذه وهو الربيع بن خثيم رحمه الله يا ربيع لو راك النبي صلى الله عليه وسلم لاحبك يا الله يعني ايش تتوقع وقع هذه الكلمه على الربيع وانا وانا اسمع هذه الكلمه اتساءل ما هي الصفات التي وجدت في الربيع جعلته يقول جعلته يسمع من شيخه عبد الله بن مسعود هذه الكلمه ابن مسعود تعلم علم الثناء تعلم علم التشجيع للمواهب تعلم يعني إبراز الجوانب الإيجابية أو القدرات من النبي عليه الصلاة والسلام من أستاذه الأول فهو الذي سمعه يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا وهو الذي قال له إقرأ عليه القرآن فنقل تأثر فقال يا ربيع لو رأىك النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبك و مسعود لا يجامله لكن تصور يعني يقول الربيع ما بقي بيني و بين أن أكون إلا الزمن معناته أنا سائر على طريق الصحابة تصور كيف وقع هذه الكلمة على عبد الله بن مسعود هذه الكلمات احيانا يكون لها أثر عظيم في, في حياة الإنسان بعض السلف رضي الله تعالى عنهم يعني دعني أقول لك في بعض المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله الذي جمع فتاوى الشيخ لسلم تيمية كان في أول حياته يعمل في الزراعة فقال له أحد المشايخ قال له أحد المشايخ يا عبد الرحمن هذه ليست صنعتك هذه ليست صنعتك اذهب فاطلب العلم فطلب العلم فصار من كباري طلاب الشيخ محمد بن رحمه الله تعالى الشافعي او غيره من الأئمة رآه بعض العلماء يشتغل بغير ما هو له بغير ما يصلح لقدراته وطاقته التي اكتشفها شيخه فيه فقال اذهب فاطلب العلم كأنه يقول أنت عندك من القدرات والطاقات ما لا يصلح أن تستمر في هذا الطريق فنفع الله بهم كثيرا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أحيانا الثناء أو تشجيع القدرة لازم بالضرورة أن أنص عليها بطريقة حرفية بل قد تأتي عن طريق الدعاء مثلا حينما سمع عبد الله ابن عباس يعني وهو الذي جاء ليلة يبيت عند خالته ميمونة لا لشيء لي إلا ليرقب صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لاحظ غلام معلم بعثه ابواه ليتفقه هذه العباده التي لا نعلم احد وصفها بهذا التفصيل غير بالمسعود في السنة الصحيحة غير عبد الله بن عباس في السنه الصحيحه وصفها يصفها لك وقد حضرها وهو طفل يافع صغير جدا عمره اقل من عشر سنه بلا شك يحضر بيت خالتي ميمونه فيصف لنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل دقيق لم ينقل عن غيره بهذا التفصيل ثم يدعو له النبي عليه الصلاه والسلام بذلك الدعاء الذي راى بركته وثمرته في حياته اللهم فقه في الدين وعلمه التاويل عندنا في واقع الصحابه الذين تاثروا بهذا الهدي النبوي نجد احيانا اسلوبا في التشجيع ليس بالضروره ان تكون تلك الطرق كلها لا احيان احضار الشاب الذي نلمح منه بوادر النجابه في مجالس الكبار ليسمع منهم ويتعلم منهم ومر بنا نماذج من هذا لكن اكتفي بهذا المثال فيما يتعلق بواقع الصحابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق كان يقدم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مجالس كبار قريش وكبار الصحابه من الانصار والمهاجرين فكان بعضهم ايش يعني استكثر مثل هذا كيف شاب في هذا السن يحضر معنا ونحن الذين شابت لحانا في الاسلام فقال انه غلام معلم أو شاب معلم فأحضره يوما أو فسأله يوما أراد أن يبين لهم مكانه هذا الشاب شوف أسلوب التشجيع كيف واحتضان الموهبة والقدرة فقال لهم ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح تلا عليهم سورة النصر كلهم قالوا هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتح عليه مكة أن يستغفر وهذا التفسير صحيح من حيث المعنى لا إشكال فيه لكن ثمة شيء لا يفقهه إلا العلماء أو دعنا نقول المتدبرين أو المتأملين أو عندهم أثارتهم من العلم فقال ما تقول فيها يا ابن عباس وكاني به يلتفت إليه فقال هو نعي أجله عليه الصلاة والسلام نعيت إليه أجله يعني كما تختم الصلاة بالاستغفار والحج بالاستغفار كذلك حياتك هنا أمرت أن تختمها بالاستغفار فهذا إشعار وإيذان بقرب الأجل قال الفاروق ما أعلم منها إلا ما تعلم فقال إن له فتلك إنه فتى الكهول له لسان سؤول وقلب قلب عقول هذا التشجيع الذي مارسه النبي عليه الصلاة والسلام وطبقه اصحابه من بعده نحن بحاجة لتفعيله إذا أدمت لأبا أسامة كيف نفعله نعم اي يعني في بيوتنا الان جميل. يوجد في بيوتنا طاقات ولا شك وعموم الناس كما تقول الدراسات هم من متوسطي الذكاء ليسوا عباقره وليسوا اغبياء متوسطي الذكاء وهو درجات معروفه في مقاييس العالميه فاحيانا تبدو بوادر نجابه عند بعض الابناء هذا قد تكون عنده موهبه خط قد تكون عند هذا موهبه بيان قد تكون عند هذا موهبه حف وقد تكون عند هذا موهبه كتابه وهنا دور الأب أن يمارس التشتيع ما شاء الله خطك رائع يا ولدي ما شاء الله أنت عندك قدرة على البيان إن شاء الله تعالى تكون خطيب غدا بإذن الله تعالى أو تكون مذيع ناجح تبلغ رسالة إيجابية للناس أنت مثلا عندك قدرة على الكتابة يا بني مثلا انظر إلى هذه الكتب التي نفع الله بها اجتهد من الآن لتنمية الموهبة وهكذا أنا قد لا أملك التفاصيل الدقيقة لرعاية الموهبة هنا ياتي دوري في الاتصال بمن يتقنون هذه الاشياء جميل. ويحسنونها سواء كانوا من الاساتذه او من الجهات المعنيه بهذا كما يوجد الان في بعض البلاد وعندنا هنا في بلادنا رعايه الموهبين هي فكره رائده م. ناجحه يعني اقصد من هذا كله انه توجد عندنا قدرات ينبغي ان نهتم بها فلا م. يدري احد منا قد يكون هذا الولد اماما ينفع الله عز وجل به او رجلا مؤثرا في الامه ورقما صعبا يحفظه التاريخ وينقش حروفه جميل. بأعرفه. جميل. وأنت الآن بالتأكيد الشيخ عمر تشاهد يعني في في في أصدقاء العالم كله وال ربما يشاهدون أحد الآن في الأمريكيتين أو في أستراليا أو في نعم. يعني حتى أفريقيا وأوروبا وغيرها وفي أبناء الأمة جميعا من المبدعين ما يجعلنا حقيقة يعني ندعو من خلال هذا المنبر م. ومن خلال هذا البرنامج ومن خلال مصابيح السنة. الأباء جميعا والمعلمين والدعاة والإعلاميين وكل من يهمه شأن الأمة الإسلامية وكل من يشاهدنا الآن أن ينظروا بعين فاحصة ويدققوا النظر تماما ويستخرجوا مكنوزات هذه الأمة من هؤلاء المواهب الشبان لكي ينثروا العلم وينثروا الخير ويشيعوا الإسلام في كل مناحي العالم هذا. كله صحيح والله وأؤكد على هذا وقد يعني سافرت لبعض البلاد في أفريقيا وفي آسيا أحيانًا لا يحول دون انطلاق هذه الموهبة إلا عوائق قد تكون مادية قد تكون اجتماعية ونحو ذلك فحق على يعني حق لأبنائنا علينا أن نتولى هذه المواهب وأن نرعاها لعل الله عز وجل أن يكتب على يديها تقدما وعو وأن يكتب على أيديهم عودا بالأمة إلى مجدها وسالف عزها. قل لي في دقيقة لو لم نهتم بهذه المواهب هل ستعود المج الأمة إلى مجدها؟ لا شك أن الغفلة عن العناية بهذه المواهب يؤخر مسيرة النصر. الرجل المؤثر، أخي الكريم، واحد كما يقال يعني قد يكون الرجل بألف قد يكون الرجل بألف. أنت إذا اعتنيت بالموهبة. فإنك قد توفر على نفسك جهود في تربية عشرات وربما ألاف من الناس لأن هذا قد يكون قائدا مؤثرا آخذا بزمام الأمور انظر إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في في شبابه كيف كان نشأ نشأ ثم اعتنى به والده فأوكله إلى المربين حتى قام فأرجع الله عز وجل على يديه رجل واحد رجل واحد أرجع الله على يديه قيادة الأمة وسياستها إلى طريقة الخلافة الراشدة رجل واحد قد يغير رجل واحد هو قد يمشي على الأرض الآن قد لا نرى عليه ولا طاقية لأنه صغير السن لكن كما قال الأول وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطول العالم الأكبر وفيك انطول العالم الأكبر نسأل الله أن يوفقنا جميعا وكل من يشاهدنا الآن في كل مكان أن نوفق إلى رعاية المواهب وتشجيعها ودعمها وهذا سلوك نبوي كريم وهدي نبوي لا بد أن نقتديه هو نفعله في حياتنا مصابيح السنة مستمر معكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى قادمة نتبع فيها الهدي النبوي ونمضيه ونجره على تفاصيل حياتنا تقبلوا شكري على متابعتكم لهذه الحلقة وشكر كذلك مني ومنكم لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم أن كان ضيفا ومتحدثا ومخاطبا لنا ولكم في هذه الحلقة نلقاكم بإذن الله تعالى على خير استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقد كان لكم في رسول